ومن الناس من يقول آ م ن ا بالله ف إ ذ ا أ و ذ ي في الله جعل ف ت ن ة الناس كعذاب الله عن أ ب ي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا إ ن من ضعف اليقين أ ن ترضي الناس بسخط الله و أ ن تحمدهم على رزق الله و أ ن تذمهم على ما لم يؤتك الله إ ن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا, ولا يرده ك ر ا ه ي ة كاره وعن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه و أ ر ض ى عنه الناس ومن التمس رواه الناس بسخط الله سخط الله عليه بسخط سخط أ خ عليه ل ن ا ا س ر و ابن حبان في صحيحه بسم رب الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله لله ا ل ص ل ا ة والسلام على شرف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن هذا الباب سبق البارحه ان تحدثنا وعلقنا على ا ل آ ي ة ا ل س ا ب ق ة إ ن م ا ذلكم الشيطان يخوف أ و ل ي ا ء وكذلك الايه آ ي ة ل ل ت ا ة و و ي ق ل إ ن م التاليه إنما يعمر مساجد ا ل ه من آمن ل و ا الآخر وأقام الصلاة وآية يخش ووقفنا على هذه ا ل ج م ل ة من هذه ا ل آ ي ة ما سبق لا نعيده و إ ن م ا نتحدث في الشيء الجديد الذي لم نعلق عليه وبعد أ ن ننتهي نعود ل ل أ س ئ ل ة التي كانت م و ج و د ة من ا ل ب ا ر ح ة وهي أ س ئ ل ة ك ث ي ر ة وبعضها مهم وكثير من الناس في ح ا ج ة إ ل ى ا ل ا ج ا ب ة عليها هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة إ ن م ا يعمر مساجد الله من آ م ن بالله و اليوم ا ل آ خ ر و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و آ ت ا ل ز ك ا ة و لم يخش إ ل ا الله الشاهد في الباب من هذه ا ل آ ي ه قوله تبارك و تعالى و لم يخش إ ل ا الله ل أ ن ه يتحدث عن الخوف من الله عز و جل و أ ن ه أ ج ل العبادات أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن خائفا من الله عز و جل و الله سبحانه و تعالى وعد من كانت هذه صفته ب ا ل ج ن ة قال تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ا ل إ ن س ا ن كيف يخاف مقام ربه يخاف الوقوف بين يديه يوم ا ل ق ي ا م ة ف إ ذ ا خاف ذلك كان عنده علم بالله عز وجل و أ ن ه هو الضار النافع و أ ن ه الذي سيثيبه على طاعته ا في الدنيا وسيعاقبه على سيئاته التي ارتكبها في الدنيا ف إ ذ ا خاف الله عز وجل أ ح ج م عن السيئات وعمل الطاعات فقوله عز وجل واتى ا ل ز ك ا ة ولم يخش إ ل ا الله أ ي لا يخاف إ ل ا الله عز وجل والله تبارك وتعالى قد أ خ ب ر أ ن الذين يخشون الله هم أ ك ث ر الناس علما بالله عز وجل أ ك ث ر علما بصفاته وبما يمكن أ ن يتحصل عليه المسلم إ ذ ا أ ط ا ع ربه و ب ا يمكن أ ن يكون له العقاب إ ذ ا خالف أ م ر ه ولهذا قال تبارك وتعالى إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء الذين يعلمون الله عز وجل وقدرته و إ ر ا د ت ه وما يستحقه من ا ل ع ب ا د ة هم الذين يخشونه ويخافون عقابه ولذلك يعملون كل ا ل ط ا ع ة حينما يتقونه التقوى معناه م خ ا ف ة الله عز وجل و أ ن تجعل بينك وبين النار و ق ا ي ة وهذه ا ل و ق ا ي ة هي ط ا ع ة الله عز وجل واجتناب معاصيه وهذا معنى التقوى ونجدها في ا ل ق ر آ ن كثيرا ما تجد في وصف الذين يعملون ا ل أ ع م ا ل الصالحات يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ي ط ل ح لكم أ ع م ا ل ك م ف م ن اتق الله عز وجل اجعل له مخرجا و ر ز ق ه من حيث لا يحتسب تحدثنا عن ا ل ز ك ا ة واظن اننا جينا فيها بما يكفي وهو أ ن ا ل ز ك ا ة من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ولا يتم إ س ل ا م المؤمن إ ل ا إ ذ ا أ د ا ه ا و أ م ا من تهاون فيها أ و أ ن ك ر ه ا فمن ينكرها فهو كافر من يمنعها كذلك ل أ ن أ ب ا بكر رضي الله عنه بعد و ف ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع ج م ا ع ة عن أ د ا ء ا ل ز ك ا ة وقالوا إ ن م ا كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه يدعو لنا فالله عز وجل فرضها على المسلمين وفي الحديث الصحيح في صحيح البخاري الذي استدل به أ ب و بكر وعارضه عمر رضي الله عنه في قتال مانع ا ل ز ك ا ة له ف الحديث هو في الصحيح أ م ر ت أ ن اقاتل الناس حتى يشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ي رسول الله ويقيم ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا فعلوا ذلك عصب مني ذ م ا ء ه م و أ م و ا ل ه م إ ل ا بحقها وحسابهم على الله هذا فيه فيه بحقها إله الله الحديث البخاري الزكاة الحق إلا بحقها. ومن حق لا إله إلا الله أداء الزكاة فلما عزم أبو بكر على قتال مانع الزكاة صلح لم يلد لفظ ولكن كلمة على حق ورد في أبو بكر ومن عزم قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وهم يشهدون ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله ويقيم ا ل ص ل ا ة فقال له هذه ا ل ش ه ا د ة لله من حقوقها أ د ا ء ا ل ز ك ا ة ثم قال لو منعوني عناقا أ و عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه بعد هذا النقاش الذي دار بينهما أ ج م ع ا ل ص ح ا ب ة جميعا على قتال مانعي الزكاه ولكن هناك حديث في صحيح البخاري رواه عبد الله بن عمر ونصه أ م ر ت أ ن أ ق ا ت ل الناس حتى ي ش ه د و ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمد رسول الله ويقيم ا ل ص ل ا ة ويؤتي ا ل ز ك ا ة ف إ ذ ا فعلوا ذلك عصوا مني دماهم واموالهم أ م و ل ه هذا الحديث ل ط ع ع ل ي أبو بكر و ع ر لم يختلفا ل أ ن ه صريح في كتاب م ن ع ا ل ز ك ا ة وهذا يعطي طلاب العلم درسا على أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم وهم مع رسوله ا ل ل صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحيطون بسنته و أ ب و بكر وعمر من الملازمين لرسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد في الحديث الصحيح أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أ ن ا و أ ب و بكر وعمر وخريت أ ن ا و أ ب و بكر وعمر ل ك ث ر ة ا ل م ل ا ز م ة ومع ذلك خفي عليهما هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر الصغير فسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ولم يسمعه ل أ ب و بكر ولا عمر هذا يعطي طالب العلم ردا على الذين يتعصبون للاراء للمذاهب حينما يقال للشخص هذا القول و إ ن قاله فلان إ ل ا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثا يخالفه فالمتعصب يقول له ما شاء الله عليك يعني أ ن ت أ ع ل م من فلان ومن فلان ومن فلان ولئما أبو حنيفة ومالك والشافعي ولمام الأربعة جميعا أحمد حنيفة كل واحد منهم يقول إ ن وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم و ت ر ك و ا قولي ويوم ا ل ق ي ا م يتبرا منك إ ذ ا تعلقت به ل أ ن ه ما قال خذ قولي وترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في صحيح البخاري يدل على هذا المعنى أ ي ان كل واحد منهم لم يدعي أ ن ه أ ح ا ط ب س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يجب على كل مسلم احترام هؤلاء العلماء و تقديرهم ل أ ن ه م خدموا هذا الدين خدموا ا ل إ س ل ا م فينبغي لكل مسلم بل يجب عليه أ ن يحترمهم و يقدرهم و لكن حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ذ ا وجد فوق كل شيء ل أ ن ه م قالوا ذلك و لهذا قال ا ل إ م ا م مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله و يرد إ ل ا صاحب هذا القبر و يعني به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقوله لا يرد أ م ا غيره فقد يرد قوله لمخالفته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ا ل ز ك ا ة هذه ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ويجب على المسلم أ ن يؤديها لكن ما كل مسلم تجب عليه ا ل ز ك ا ة و إ ن م ا ا ل ز ك ا ة تجب على الرجل الذي يملك نصابا من المال ف إ ذ ا ملك هذا النصاب من المال وحال عليه الحول وجبت فيه ا ل ز ك ا ة مثل الحج ممكن من الأركان السلام الأركان الخمسة ولكن ما يجب على كل مسلم م ن أن يحج إ ل ا على المستطيع ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا, فمن استطاع إليه سبيلا بحيث وجد ا ل ز ا ا د وجد ل ر ا ح ل ة وجد ما يكفي أ س ر ت ه حتى يعود و امل الطريق فهذا يجب عليه أ ن يحج ف إ ذ ا لم يحج فهناك وعيد كما عمر قال الخطاب رضي الله عنه رضي لقد هممت أ ن أ ب ع ث رجالا إ ل ى هذه البلاد و الى الناس ف من وجد عنده ا ل ق د ر ة و ا ل ا س ت ط ا ع ة و لم يحج ف ي أ خ ذ منه ا ل ج ز ي ة ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين يعني يجب على المسلم أ ن يؤدي هذا الركن و لكن إ ذ ا استطاع إ ل ي ه سبيلا ف إ ذ ا الطريق آ م ن و المال موجود يكفيه و يكفي أ س ر ت ه حتى يعود عند ذلك يجب عليه الحج كذلك ا ل ز ك ا ة ر ك م أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م لكن لا يجب على المسلم أ ن يذهب ويبحث ويشتغل حتى يتحصل على مال من أ ج ل أ ن يزكي ما هو يجب عليه ولكن إ ذ ا توفر لك المال وبلغ النصاب المعروف في ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة وحال عليه الحول وجبت ا ل ز ك ا ة وقلنا هذه ا ل ز ك ا ة فرضها الله عز وجل في كتابه وبينها الرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته إذا قلت في كتاب الله قلت تجد في آ ي ا ت كثيره اقيموا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة تجد المسلم يقيم ا ل ص ل ا ة ولا يتردد فيها لكن قد تجده في ا ل ز ك ا ة قد يؤديها وقد يتماطل فيها مع أ ن ه ا م ق ر و ن ة ب ا ل ص ل ا ة في كتاب الله عز وجل ولهذا قلنا لو ان المسلمين أ ه ل ا ل أ م و ا ل ا ل أ غ ن ي ا ء زكوا أ م و ا ل ه م ز ك ا ة ك ا م ل ة وهي ب ا ل ح ق ي ق ة نماء و ب ر ك ة ل أ ن الشيطان يقف على ا ل إ ن س ا ن ويقول هذه, المال هذه الاموال توفيقا لماذا فيسبقه مع أ ن ا ل ز ك ا ة نماء للمال وتطهير له و ب ر ك ة ولو جرب أ ه ل ا ل أ م و ا ل ز ك ا ة أ م و ا ل ه م أ د و ه ا خ ا ل ص ا بها نفوسهم ينظر في العام القادم ماذا يكون يجربون تجربة فلو أ د و ا ز ك ا ة ا ل أ م و ا ل فسيجدون ا ل ب ر ك ة في أ م و ا ل ه م والله عز وجل يبارك لهم فيها ولهذا إ ذ ا أ د ي ت ا ل ز ك ا ة ك ا م ل ة و أ خ ذ ه ا الذين يستحقون لا تجد في المجتمع الناس الذين لا يجدون شيئا بل سيجدون ما يكفيهم إ ل ى ن ه ا ي ة عامهم حتى ي أ ت ي وقت هذه ا ل ص د ق ة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ قال خذ من أ م و ا ل ه م ص د ق ة من أ غ ن ي ا ئ ه م ص د ق ة فردها على فقراءهم اعلمهم أن ان الله افترض عليهم, عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقراءهم الله عز وجل في هذه الايه ذكر قوله ولم يخش الا الله يعني الذين يعمرون المساجد ولهذا جاء في الحديث الصحيح من رايتموه اعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان إ ن م ا يعمر مساجد الله من آ م ن بالله فالمؤمن بالله هو الذي لا يتخلف عن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة هو من الذين يعمرون هذه المساجد و ا ل ع م ا ر ة كما قلنا ع م ا ر ة ح س ي ة و ع م ا ر ة م ع ن و ي ة ا ل ع م ا ر ة ا ل ح س ي ة هي المباني بنيانها وتنظيفها وتطيبها وهذه س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمارتها ا ل ح ق ي ق ي ة هي إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة فيها إ ق ا م ة ذكر الله فيها ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن فيها أ ي ا ل أ ع م ا ل التي تفيد المسلم في حياته وبعد مماته ما وتحدثنا عن اليوم ا ل آ خ ر واليوم ا ل آ خ ر هو ا ل إ ي م ا ن بالبعث وعرفنا أ ن الذين أ ن ك ر و ا البعث لو فكروا في خلقهم كما قال الله عز وجل لم ينكروا ا ل إ ع ا د ة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال منيح العظام وهي رميم قل ي ح للي انشا اول م ر ة ويقول ضرب لنا مثلا ونسي خلقه ونسي كيف خلقه الله عز وجل والبعث من ا ل أ م و ر ا ل م م ك ن ة ولجت ا ل م س ت ح ي ل ة والله عز وجل ضرب أ م ث ل للناس في هذه الدنيا بالبعث ماذا قال إ ب ر ا ه ي م عليه السلام قال رب أ ر ن ي كيف تحيي الموتى هو ما أ ن ك ر البعث حاشا وكلا ولم يشك في ذلك لكن س أ ل عن ا ل ك ي ف ي ة رب ا ل ن ي كيف تحيي الموتى قال أ و ل م تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ماذا قال الله عز وجل له قال خذ أ ر ب ع ة من الطير ثم ص ر ه ن إ ل ي ك يعني امسك هذه ا ل أ ر ب ع ة ا ل طيور ثم قطعها و خ ل ط لحمها وريشها واجعلها على هذه الجبال ثم د ع ه ن ي أ ت ي لك سعيا يعني خذ أ ر ب ع ة من الطير و ع م ل بها العمل و أ خ ل ط ه ا بعضها مع بعض ثم ضعها في ذ لك المكان ثم ادعو قلها تعالي ي أ ت ي لك سعيا و ع ل م أ ن الله عزوجل حكيم ماذا اللي صار؟ حينما دعاها وهي لحم مختلط ب ع ض ه ببعض كل و ص ل ة ذهبت إ ل ى أ خ ت ه ا حتى رجعت طيورا كما كانت وجاءت إليه تسعر ج اليه تسعه هذا مثل ضربه الله عز وجل في ا ل ح ي ا ة الدنيا ل إ م ك ا ن البعث و أ ن ه لا غير مستحيل على الله عز وجل كذلك في ق ص ة بني إ س ر ا ئ ي ل القتيل الذي قتلوه و أ ن ك ر و ه الله عز وجل أ و ح ى إ ل ى موسى أ ن ي أ م ر ه م ب أ ن يذبحوا ب ق ر ة وجاءت شروطهم التي ذكروها كيف لونها ك ي ف صفتها وهم يعني شددوا على أ ن ف س ه م فشدد الله عليهم الله عز وجل قال في آ خ ر هذه ا ل آ ي ا ت قلنا ض ر ب و ه ببعضها كذلك يحيي له الموتى بقره يذبحونها ثم ي أ خ ذ و ص ل ة لحم منها ببعضها يضربون به ذلك الميت فضربوا به ذلك الميت فقام ونطفه ب أ ن الذي ق ت ل ي ق و ل ا قال الله عز وجل كذلك يحييي له الموتى أ ي كاحياء هذا الميت كذلك يوم ا ل ق ي ا م ة ثم ضرب لنا ا ل أ م ث ل ة أ ي ض ا باحياء الارض أ ر ض بعد م و ت ه الموت ا تكون أ ها هامدة المطر ميتة ثم المطر ثم ينزل ت ن بعد و ب ذلك تذهب فالشاهد موتها ن أن الذين ن هذا أ ك ر ا البعث لا إلا ا ا دليل لهم ل إلا س ب والاستبعاث ع ا ا ل ل في حق الله عز وجل ج غير ئ شيئا ز عز لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقول أراد إنما كن فيكون إذا و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة تكلمنا عن ا ل ص ل ا ة و بينا معناها و كيف تكون هذه ا ل ص ل ا ة ولا بد أ ن تؤدى في المساجد قوله و لم يخشى إ ل ا الله فعسى أ و ل ئ ك أ ن يكونوا من المهتدين يعني الذين يعمرون المساجد يؤمنون بالله عز و جل يؤمنون باليوم ا ل آ خ ر يقيمون ا ل ص ل ا ة و ي أ ت و ن ا ل ز ك ا ة و لا يخشون إ ل ا الله الله عز و جل قال فعسى أ و ل ئ ك أ ن يكونوا من المهتدين ك ل م ة عسى هذه في ا ل ق ر آ ن حق ي ع ن ي م ع ن ا ه ان أ ه ا واجبة ق و ل ه يجب ان يكون من المسجدين أ ي أ ن أ و ل ئ ك مهتدون من قام بهذه الصفات فهم مهتدون وعسى في ا ل ق ر آ ن ت اي ان الله عز وجل ح ق أ م ام ن المخلوق ف ي ه ا ا ل رجع اثر الله أن ي أ ت ي ن ي بهم جميعا أ م ا من الله عز وجل ف إ ذ ا وردت في ا ل ق ر آ ن ف ا ل م ق ص و د بها ا ل شيء الواجب أ ي أ ن ه ا ح ق الآية الثانية ق ومن الناس من يقول آ م ن ا بالله ف إ ذ ا أ و ذ ي في الله جعل ف ت ن ة الناس كعذاب الله هذه الدنيا امتحان وابتلاء و ا ل أ ن ب ي ا ء أ ش د الناس ابتلاء ولهذا قال ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم أ ن أ م ت ل الناس من اشتد به البلاء والمحن ة في هذه الدنيا ل أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء تلك صفتهم والله عز وجل أ م ر ه م بالصبر وصبروا وكانت ا ل ع ا ق ب ة لهم ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا آ م ن بالله عز وجل قد يجد من يفتنه ولا سيما في وقت د ع و ة الرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام فحينما يدعون الناس يؤمن بعضهم ويكفر بعض وهذه ح ك م ة الله عز وجل فالكفار ت س ل ط و ن على المؤمنين ويؤذونهم وهنا يتبين الصادق من الكاذب في إ ي م ا ن ه تعرفنا القصص التي صارت لبعض أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم بلال رضي الله عنه الذي كان يعذبه سيده ويضع ا ل ح ج ا ر ة ا ل م ح م ا ت على صدره في النهار ب ش د ة الرمضاء ولكن لا يجد منه إ ل ا أ ح د أ ح د يطلب منه أ ن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فلم يقبل منه ذلك وكذلك غيره من ا ل ص ح ا ب ة الذين عذبوهم في ذات الله عز وجل ولكنهم صبروا والفتنه معناها الاختبار والامتحان ومن الناس من يقول امنا بالله ف إ ذ ا أ و ذ ي في الله ا ل أ ذ ى في الله هي الفتنه في الله فالدنيا طبيعتها و ع ي ش ة الناس فيها كلها فيها البلاء والبلاء امتحان واختبار والذي يوفق الله عز وجل هو الذي ينجح أ ي أ ن ه يختبره بذلك الابتلاء وتلك ا ل ف ت ن ة حتى يرى كيف حاله هل ينجح أ و لا ينجح فالمؤمنون هم الذين ينجحون أ م ا من يجعل ف ت ن ة الناس كعذاب الله فيرى أ ن هذا ا ل أ م ر الذي تسلط به عليه أ ن ه لا يرفع عنه إ ل ا إ ذ ا وافق أ و ل ئ ك على ما يريدون منه وارتد عن دينه فهذا هو الذي جاء فيه الوعيد ف إ ذ ا أ و ذ ي ك الله جعل ف ت ن ة الناس كعذاب الله أ ي خاف الناس مثل خوفه من الله عز وجل فالمسلم يبتلى في هذه الدنيا و ع ل ي ه أ ن ي ص ب ر ف إ ذ ا صبر الله عز وجل ي ع و ض ه و ل هذا ج ا ء في الحديث أ ن من أ ر ا ل ن ا س ب خ ا ل ل ه سخط الله علي ه وسط أ علي ه ا ل ن ا س قد تخالط ا ل ن ا س و ا ل نسبه ا ط ا م م ع ر و ف ة و م خ ت ل ف ة ف إ ذ ا لم ت و ا ف ق ه م على ما يشاءون وعلى ما يريدون قد ي ؤ ذ و ك و هذا معروف ف إ ذ ا ابتليت ب ج م ا ع ة يريدون يرتكب الفجور ا ل م ع ا ص ي و أ ن ت تريد أ ن ت ن ه ه م عن ذلك إ ن وافقتهم رضوا عنك فقالوا هذا رجل طيب الله عز وجل يسخط عليك ويسخطهم عليك فيما بعد لكن إ ذ ا صممت على منهجك وصبرت ودعوت بالتي هي أ ح س ن فهؤلاء حينما يرضى الله عنك سيرضيهم عنك وهذه ا ل ط ب ي ع ة و ا ل ط ر ي ق ة ا ل م ع ر و ف ة ف ا ل أ ن ب ي ا ء حينما يصبرون على قومهم ويواصلون في دعوتهم في آ خ ر ا ل أ م ر ينتصرون ثم أ و ل ئ ك كلهم يرضون عن ذلك الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكذلك أ ت ب ا ع ه م حينما يجدون ا ل أ ذ ى ممن يخالفونهم حينما ي أ م ر و ن ه م وينهاوهم إ ذ ا صبروا فالله عز وجل يوفق هؤلاء ثم يهدئ أ و ل ئ ك فيرضيهم عنهم اما إ ذ ا و ا ف ق ه م على ما يريدون فالله عز وجل يسخط عليهم ويسخط عليهم أ و ل ئ ك الذين أ ر ض و ه م بسخط الله عز وجل ولهذا جاء في الحديث هذه ا ل أ و ص ا ف يقول إ ن من ضعف اليقين يعني ضعف يقين المسلم بالله عز و جل و بنصره لدينه بنصره ل أ و ل ي ا ئ ه أ ن ترضي الناس بسخط الله هذا من ا ع ف اليقين لو كنت عندك يقين أ ن الله عز و جل سينصرك لم ترضي الناس بسخط الله عز و جل بل تبين لهم الحق و إ ن سخطوا و أ ن تحمدهم على رزق الله أ ي على الرزق الذي يصل بسببهم إ ل ي ك فتضيف هذه ا ل ن ع م ة إ ل ى من لا يستحقها ل أ ن الرزق كما قال و أ ن تدمهم على ما لم يؤتك الله إ ن رزق الله لا يجره ح ص حريص ولا يرده كراهيه ة ك ا ر ن ذ كاره ر ل الذي الله ح د عبد مسعود ي ث هو عن عبد الله بن ض ي ا ل ل عنه عز الجنين حينما يبلغ في بطن أمه 140 ليلة ثم يرسل الله في في يبلغ ليلة يرسل خلق وجل الملك ثم لينفخ فيه الروح حينما ي أ ت ي ذلك الملك إ ل ى هذه النطفه التي بلغت الوقت الذي فيه التخليق لنفخ الروح فيها يقول لله عز وجل أ ذ ك ر ن عن انثى ما رزقه ما أ ج ل ه ما الذي سيكتب عليه فيؤمر بكتب أ ر ب ع كلمات بكتب رزقه و أ ج ل ه وعمله وشقي أ و سعيد الشهد معناه ك ل م ة الرزق الله كتب رزقك و أ ن ت في بطن أ م ك هذا الرزق الذي كتب لك لا يمكن أ ن تتحصل على أ ك ث ر منه ولا يمكن أ ن ينقص عليك منه شيء وقال صلى الله عليه في حديثي يتمعوا وقال وسلم واعلم أن الأمة لو الله عباس الأمة صلى كلهم على بن ب أن أن يضررك شيء لن يضروك إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اذن ع على المسلم اليقين عنده أ ن يعلم أ ن الرزق لا يجره حصه حريص ولا يرده ك ر ا ه ي ة ك ا ر ه الرزق المكتوب لك لا بد أ ن يصف هذا الحديث فيه فوائد كثيره ة رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أ خ ب ر أ ن الله عز وجل كتب هذه ا ل أ م و ر على كل واحد و أ خ ب ر عن ا ل أ ج ل أ ن ه محدود ولهذا بين العلماء على أ ن الاجال هذه ا ل م ح د و د ة لا يمكن أ ن يتقدم عنها ا ل إ ن س ا ن س ا ع ة ولا يتاخر أ خ ر ف إ ذ جاء أجلهم لا ي ت و ولا يستقدمون ن ساعة ولهذا أ ث ر عن خالد بن الوليد الذي جاهد في سبيل الله وذكر أ ن ه ما في جسمه موضع ا ل ف ي ه طعن بربح او ضرب بسيف ثم مات على فراشه ق ا ل و انا أ أ م و ت كما يموت البعير أ و كذا بمعنى أ ن الجهاد و ا ل إ ق د ا م في سبيل الله هذا لا ي أ ت ي بالموت ل أ ن ك ما تموت إ ل ا يوم الموت ولهذا بعد الطواف يقولون أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا قتل م ع ن ى قتل قبل أ ج ل ه وهذا ليس بصحيح و إ ن م ا ا ل إ ن س ا ن ي ق ت ر ب أ ج ل ه هذا أ ج ل ه الذي كتبه الله له فقد يكتب ل ل إ ن س ا ن أ ن يموت غريقا وأن يموت يعني في حريق او ينهد ع ي في حريق ي أو ن عليه بيت أ و تنقل به س ي ا ر ة أ و يصدق م ه شاهق وهذا ب أ ج ل ه هذا هو ا ل أ ج ل المقدر عليه ل أ ن الله عز وجل كتب رزقه و أ ج ل ه الرزق مكتوب كما قلنا فالله عز وجل هو الذي يضمن ا ل أ ر ز ا ق لعباده ولكن هناك بين على أ ن ه لا بد من العمل يعني لا بد أ ن يعمل المسلم و ا ل أ س ب ا ب هي من عمل التوحيد و هي من القدر فلا بد أ ن تعمل ف إ ذ ا لم تعمل و نمت على فراشك ف ر ز ق ك لا يمكن أ ن ينزل عليك ولهذا قال بعض ا ل ص ح ا ب ة إ ن السماء لا تمطر ن ط ر ذهبا ولا ا ل فضة س ا ما ء ت ن ذهبا ولا فضه ة وإنما تنطر مع ذ رذيك ولهذا ا الماء الأرض الأرض فيها قال الله عز وجل ما أأنتم تزرعونه؟ أم نحن الزارعون لو يعلنه حطاما إذن أنت عليك السبب على الله ينزل على أطلب وأعمل وجل لو يعلنه عليك على أفرأيتم أأنتم أم وأنت تحرثون تزرعونه نحن نشأو إذن عز ورزق عز أحرث روح وجل أنت كذلك في ق ض ي ة العمل رزقه و أ ج ل ه عمله وشقيقه سعيد العمل هذا مطلوب من المسلم أ ن يعمل و أ ن يجتهد في ا ل ع م ل ولا سيما في العمل الصالح ولكن هذا العمل لا يدخل ا ل إ ن س ا ن ا ل ج ن ة ولهذا قال ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أ ح د ك م عمله ا ل ج ن ة قال ولا أ ن ت يا رسول الله قال ولا أ ن ا إ ل ا أ ن يتغمدني الله منه بفضل ورحمه ولكن إ ذ ا غلط في كتاب الله سيد ق ا ل ه تبارك وتعالى ادخلوا ا ل ج ن ة بما كنتم تعملون اذن م ع ن ى العمل لا بد منه ولكن هذا العمل لا يكفي ل أ ن النعم التي أ ن ع م الله بك بها عليك لو حاسبك ب ن ع م ة و ا ح د ة مقابل تلك العبادات لا تقوم مقامها مطلقا إ ذ ن الدخول ا ل ج ن ة بفضل الله ورحمته ولكن العمل لا بد منه فمن في العمل خصر حينما ذكر أن هناك شقي وسعيد. يعني كل واحد مننا إما شقي وإما سعيد. لكن ما في أحد مننا يعلم يعلم أن هناك يعني لكن ترك خصر ذكر كل واحد وسعيد سعيد سعيد أحد أحد شقي شقي شقي أنه أو م ا احد يعلم و إ ل ا لو كان ا ل إ ن س ا ن يعلم أ ن ه شقي ا او سعيد الشقي ا سيترك العمل ويرتكب س و ح ي الخطايا والسيئات والرجل الصالح سيترك العمل ويقول انا الى ا ل ج ن ة لكن م ا احد يعلم هذا الله عز وجل جعله في علمه في علم الغيب لا يعلمه أ ح د ولهذا لما قال ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم هل العمل في أ م ر م س ت أ ن ف أ و في شيء قد فرغ منه قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغت ف ر غ منه كما قال الله عز وجل عز في كتابه فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير قالوا فيما ف العمل إذن إلا أن أحدكم اللي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها النار ما العمل اعملوا لما ثم أحدكم يعمل بعمل ما فيعمل بعمل صلاة قال قال اللي دراع الكتاب فكل خلق له أهل عليه فيسبق فيدخلها يسر أخبر أهل حتى و ان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه و بينهن ا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها هذا القول الذي قاله جاءت امثلته اولا الصحابه رضي الله عنهم قالوا اذن نعمل اذن نجد في العمل لما قال اعملوا فكل من يصل ما خلق له قال عمر رضي الله عنه اذن نجد في العمل هذا التمثيل الذي ذكر رسول عليه الصلاه و السلام مثل الرجل الكافر كافر بجميع أ ن و ا ع الكفر يعني كل المنكرات يرتكبها مع كفره بالله عز وجل لكن ي أ ت ي في آ خ ر ل ح ظ ة من حياته فيختم له بحسن ا ل ق ا ت م ة جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل م ع ر ك ة فقال يا رسول الله ق اقاتل ت ل أسلم أقاتل أو أ و أ س ل م قال له أسلم ثم ق ا ت ل فشهد لله ب الرسول و و ح د ا ن ي ة ل ه شهيدا برسالة المعركة فقال دخل فقتل رسوله ثم صلى الله عليه وسلم إ ن أ ح د ك م ليعمل بعمل أ ه ل النار حتى ما يكون بينه وبينها إ ل ا ذراع ف ي س ج د عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنه فيدخلها مثل هذا الرجل و أ م ث ا ل ه هؤلاء الكفار ا ل آ ن الذين يعذبون المسلمين وينكلون بهم لو رجعوا الى الله وتابوا و أ س ل م و ا هذا كله يذهب والله عز وجل يعفو عنه ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء يبيع ر س و ل عليه الصلاه والسلام على ا ل إ س ل ا م ومد يده ومد إ ل ي ه ر س و ل يده فقبض ع م ر يده فقال لماذا قال اردت أ ن أ ش ت ر ط قالوا ماذا تشترط قال أ ش ت ر ط أ ن يغفر الله لي ذنوبي ل أ ن ه كان كافرا يرتكب كل الموبقات مع كفره فقال ه أ م ا علمت أ ن ا ل إ س ل ا م يجب ما قبله و أ ن ا ل ت و ب ة تجب ما قبله ا يعني المسلم إ ذ ا أ س ل م خلص و ا ا ل ص ح ب ة كيف كان حالهم ا ل ص ح ا ب ة قبل ا ل إ س ل ا م كانوا ع ن الكفر إ ذ ن ا ل إ س ل ا م يجب ما قبله كذلك رجل آ خ ر كان يقاتل و قال الصحابه ة ما أ ب ل اليوم مثل فلان يعني ما أ ح د عمل عملا يعني جبارا وفتكا في الكفار مثل فلان فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إ ن ه في النار ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ي ط ل عن الهوى لكن الناس تعجبوا كيف هذا الرجل يقتل في الكفار ويكون في النار فقال أ ح د ه م أ ن ا لكم به أ ي س أ ت ا ب ع هذا الرجل حتى أ ن ظ ر فذهب يتابعه والرجل يظلم في الكفار وهم يظلمون فيه حتى أ د خ ن ت ا ل ج ر ا ح ة كثرت فيه الرماح وضرب السيوف حتى أ د خ ن ت ا ل ج ر ا ح ة فلم يصبر ف أ خ ذ سيفه ووضعه في صدره فاتكى عليه حتى ظهر من ظهره فمات أ ي قتل نفسه فجاء ذاك ر ج ل إ ل ى ر س و ل ه صلى الله عليه وسلم يركض و ق ا ل أ ش ه د أ ن ك رسول الله قالوا م ذ ا ك ق ا ل ا ل رجل الذي قلت أ ن ه في ا ل نر ا قتل نفسه و هذا متقرر عند ا ل ص ح ا ب ة أ ن من ق ت ل نفسه في ا ل ن ا ر ف ع ن د ه ا ق ا ل ن ه لا ي د خ ل ا ل ج ن ة إ ل ا نفس ه المؤمنه ثم قال الحديث إ ن أ ح د م لعمل ب ع م ر ه ل ل ج ن ة ينفي ع ي ما ي ش ا ه د ه ا ل ن ا فيما يراه ا س ل ن ا س حتى ما يكون ب ي ن ه و بينها ا ل ذ ر ا ح فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها هنا في تعليق خفيف هؤلاء الذين لبس عليهم المنحرفون وقالوا لهم اذهبوا ففجروا أ ن ف س ك م وامامكم ا ل ج ن ة والحور العين هكذا يقولون لهم يعطوهم هذه المواعيد. فيصنعونهم المواعيد قنابل يقولون موقوتة و ي ق و ل ه م اعملوا هذا العمل و أ ن ت م تدخلوا ا ل ج ن ة هذا القول قالوه لهم ل أ ن ه م اعتقدوا أ ن الناس كلهم كفار ل أ ن الناس ت ك م لا ل م ع ا ص ي و ا ل م ع ا لا ص ي ي منها أ ح د المعصوم من المعاصمه م إ ل ا ا ل أ ن ب ي ا ء والمعصوم من ع ص م الله عز وجل في المجتمعات حتى في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وجد القاتل وجد الجزان وجد شارب الخمر في عهد المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولكن العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب م ع ص ي ة ف ي ه ا ح د لا على وقوع المعاصي ل أ ن ه ليس في ا ل أ ر ض م ل ا ئ ك ة لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون أ م ا في ا ل أ ر ض بشر والبشر ليس بمعصوم هؤلاء الذين لبسوا على هؤلاء المساكين ووعدهم بهذه المواعيد ودخلوا فجروا أ ن ف س ه م في مسلمين وغير مسلمين فقتلوهم ق ت ل و ا النساء و ا ل أ ط ف ا ل ودمروا الممتلكات هؤلاء يخالفون قول ر س و ل صلى الله عليه وسلم في قاتل نفسه ل أ ن ر س و ل صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديده هو يتوجه بها في بطنه في نار جهنم من قتل نفسه من شاهق طلع جبل أ و ع م ا ر ة ط و ي ل ة كما يعمل كثير من الناس يرمون أ ن ف س ه م من قتلته بسم شرب السم ومات فهو يتحساه في نار جهنم ثم قال, رسول عليه قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فهذا المسكين ختم حياته ب أ ن قتل نفسه وقتل المعصوم من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم يقتل قول الله فجزاه هذا إذن وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل الحق في قول الله وقول رسوله او في قول هؤلاء الذين لبسوا على هؤلاء المساكين ثم هم الذين لبسوا على هؤلاء المساكين ما دخلوا معهم يعني هؤلاء منظرون كل ما عندهم انهم يعملوا لهؤلاء المساكين الشبه و ي ن د ر ه م الاحاديث ويحرفوها و ي ح و ل بينهم وبين العلماء الذين يبينون لهم الحق من الباطل ل أ ن ه م يقول عن العلماء هؤلاء كفار هؤلاء علماء سلاطين هؤلاء لا يقولون الحق فيحولون بينهم الى العلماء حتى لا يثقون ي في كلامهم ثم هم يذهبون لهؤلاء المساكين لا علم عندهم ولا عقل عندهم الذي عنده العلم يعصمه والذي عنده العقل كذلك يفكر بعقله لكن هؤلاء المساكين لا يفكرون بعقولهم و إ ل ا لو فكروا بعقولهم لقالوا لهؤلاء ما دام ا ل ج ن ة ما بينكم وبينها إ ل ا أ ن تفجروا انفسكم فلماذا تجلسون أ ع م ل و ا معنا وندخل كلنا ا ل ج ن ة كيف ا ل ج ن ة تؤثرون بها وتتركونها أ ن ت م ولكنهم يعلمون أ ن ه م كاذبون لو كانوا صادقين ل أ ق د م و ا لكن يعرفون أ ن هذا كذب ما هو إ ل ا للتشويش على المسلمين وللطعن في ا ل إ س ل ا م ولجعل الكفار أو لجعل للكفار سلطانا على المسلمين بحيث يقولون أ ن هذا الدين ا ل إ س ل ا م ي الذي تقولون هذا وصفه وكما عرفتم أ ن ه م وصفوا ا ل إ س ل ا م ب ا ل إ ر ه ا ب بل قالوا عن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه ارهابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله ر ح م ة للعالمين ي المغرضين المفتنين وليس ن من هذه كلها هؤلاء ل ا م ف ت يعني أ ف ت و ا بالباطل وحرروا هؤلاء المساكين حتى ختموا حياتهم بهذا العمل وسمعنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن هذا الرجل الذي قتل نفسه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن أ ح د ك م ليعمل بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع ف ي س ب ق عليه الكتاب فيعمل بعمل أ ه ل النار إ ذ ن قتل ا ل إ ن س ا ن لنفسه من عمل أ ه ل النار وقتله ل ل آ خ ر ي ن من عمل أ ه ل النار ومن يقتل مؤمنا متعمدا فيدعه جهنم إ ذ ن ينبغي على المسلم أ ن يحرص على أ ن لا يختم عمله بمثل هذه ا ل أ ع م ا ل التي هي سوء ا ل خ ا ت م ة ويختم حياته بعمل من اعمالها للنار الحديث إن رزق الله لا ولا كراهية كارث الله الذي لا وجل لك لك حس حريص أحد يرده يرده يجره أي في يمكن إن أن وأنت بطن أن رزق رزق عز وكتب كتب أمك فعليك أ ن تتوكل ّ على الله ولا تنسب الرزق الذي ياتي على يد إ ن س ا ن إ ل ى الله عز وجل ل أ ن الله هو المنعم وهو المتفضل وهذا أ ج ر الله و ر ز ق على يده ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا أ ن ا قاسم والله المعطي الرسول عليه الصلاه والسلام هو رسول الله يقسم ا ل أ م و ا ل بين الناس فيقول إ ن م ا أ ن ا قاسم فقط والمعطي هو الله عز وجل فينبغي للمسلم أ ن يحافظ على عقيدته و أ ن يتفقه ا في دينه الحديث ا ل آ خ ر مثل ا ل أ و ل أ ن عائشه رضي الله عنها ان ر س و ل صلى الله عليه و سلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه و ارضى الناس وهذا هو الواقع من عمل لله و دعا لله و توكل عليه و لم يبال بالناس فالله عز و جل يرضي عنه الناس يرضى عنه أ و ل ا ثم يرضي عنه الناس وكذلك من ا ل ك م س رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه و أ س خ ط عليه الناس ف ي ن ب غ ي للمسلم أ ن يعمل دائما لله عز وجل ولا يخشى إ ل ا الله والله عز وجل يجعله مخرجا